Inna, ja stijb, Amen. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 139. Men jeetst Allah, en men بل <تصفيق> لفضيله الدكتور محمد بسم <تصفيق> الله بو <تصفيق> I'm oh. Oh! Waar nu rzen Thank <laughs> you. Oh, Allah. We hebben een hele Oh alaa ترجمة <تصفيق> نانسي And um, Oh وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا, ليقولوا اليس الله غل الم الشاكين واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقولوا سلام قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بدآلة من عمل منكم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل وما هي سبيل المجرمين All <laughs> hulle aan de dingen